كلتا شحن عسرتا شدشتا ميلادي أتي بقصالين وسدوزل لنا درسنا يأصول الثلاثة خنكتصل بأركز بزعبة أركان الإيمان كنزارب كننا كن مالاتيو أبتاء الإيمان بالرسل ربي لأخات كمزل آخي خنأمن تبلع باتتويلنا نيرنا مالاتيو يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة نزاء وصول الثلاثة كشرح أقول له الشيخ محمد بن عثيمين ربي رحمه لهم انتها يبلو بالرسل يتضمن أربعة أمور انتها برسلات نؤمن بلؤخات نأمن عند حركنا بلكونا أربعة نقرات يتقال ليبلو الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى اتما الاختيح زمو زمو سخلهم رسولات حكيوا لناخن أمن ألنا مالتي فمن كثر برسالة برسالة واحدة منهم فقد كفر بالجميع انتدأ بحاد رسول كحدنا بخلهم رسول كمزق حدنا مقنعة دين رسولات نيل أخات حدي توحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولة ها شباب أن يعبدوا الله ويجتني بالطاغوت نحادي رب تقزو توحيد حزو كابطاغوت أملكوتنا الشركة ما رحقو زب المالتي سليزي بحادي رسول خاحده بخلهم رسول كم زقاحده كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين سورة شعراء الآية 105 نهزبين نبي الله نوح رب سبحانه وتعالى نتايل ومس لكم كذبت قوم نوح المرسلين نوح نقول لهم رسولات أحسهمهم أحسهمهم لأخاتهم رب سبحانه وتعالى مع بنوح ترحم كحدهم لكن بنوح مقهدهم رب سبحانه وتعالى بكلهم رسولات كمزقه حدوا غيروا وصيد ووزقوا دايزي ونأتوا بحاد الرسول كتكحد كلها كلهم رسولات كمزقه حدوا كاي مالت مغنياتو تدين حزموزموزو حدث لزخنا فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه كحسوه الله وبتكيزاته نبي الله نوح وإيه نوح عليه الصلاة والسلام كان لأخزمات أين برنا بتكيزاته نوح عليه الصلاة والسلام نبينه ممتلائي خميره لكن سبحان الله نبي الله نحمق حدهم بينهم من له ابتوغطتي نقول لهم رسولات كعدكم الوام رب سبحانه وتعالى وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا فبقى انتدأ رئينا مالتي نصارى نرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مو مالتي أذي خاب كونه نبي الله عيسى خمز حسوي زغد سر زغد الله عيسى آمنا مبالوم أخلاي كونه رسول صلى الله عليه وسلم مسمطه كأمن نيروهم برسول صلى الله عليه وسلم بقى نرسول مقحدهم بقال عزاب أربان نبي الله عيسى ونقه حدو الله لا سيما وانه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بحلف نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام برسول صلى الله عليه وسلم بشرهم ياتي من بعد اسمه ايش اه شباب احمد فنبي الله عيسى يسوع كريستوس بروذر لو مالتي بشيروم محمد زباه من بعد اسمه احمد واحمد شمناي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد احمد اذا كله بشيروم كلهم كحيدوم اذا غاب كحدو بقى حتى بنبي الله عيسى كحيدوم اذا قضى رزق دا زي مالتي ولا معنى لبشاراتهم به الا انه رسول اليهم ينقذهم الله به من الضلالة كبشرهم كله نبي الله عيسى سغل يكون انزل بشرهم زلو كابتفاءات كدحنا كومي محمد زبهال كماتسي تقتلوا حدرا كبشركم بدحراء الله محمد زبهال كماتسي مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام أب آخر الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم كورد مخانونة قيرامون بس ورد يقن بشريعة رسول صلى الله عليه وسلم يزخيت حتى المهدي المنتظر السقائقات تسجد النايل ويقدم عيسى عليه الصلاة والسلام كم زال نسجد ما يسجد بقى نصارى برسول الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم مقحتهم عيسى عليه الصلاة والسلام كم زخحته يزقود صار مغنياته دين نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حدث لزوخانه كلهم ناب كل توحيدهم ساوعت قيرهم مالتي ويهديهم إلى صراط المستقيم كم أول قنع من قدي خبركومي كم رحكومي قنع زوخانه من قدي محمد زببهل بدي حريك ما شوف عيسى عليه الصلاة والسلام كم زقيرهم أبشرهم وزوخون لقن حسد حذوهم يهود والنصارى بنرسو صلى الله عليه وسلم مزوحت كحدهم أبقى ذر رسوس صلى الله عليه وسلم كذب ذوقت نازل المالات طوام ذا آمنوا من الصحابة وحداتهم يهود بحلف ذو احدوا كان النصارى نجران آتيوم أبس لمنا تؤثر رسوس صلى الله عليه وسلم أبيلوا ويلوم حقي آمين له ويلوم بقيهم مالاتيو أبقى ذر رسوس صلى الله عليه وسلم إذي أأتوا رب سبحانه وتعالى كل التأجر خوبهم يدوما لدي بقى كمت الرسول صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام بهوته انتزل نبر نيرو ما وسيعه إلا اتباعه لو كان موسى حيا ما وسيعه إلا اتباعه ابدي في زيزي موسى عليه الصلاة والسلام تزيله نيرو خمان ابوقتين نعم انتقتل موسى نعم عمر بن الخطاب كابتورات كخاروه مسراء يوم فبقى ابن الخطاب يلمو إيهني يا ابن الخطاب يعني نمتاها خمسي قير كاي لوم عمر بالخطاب قاني حمو نمتاها قرآن قديف كان نمتاها توراة تنبب حتى توراة زورة دم موسى عليه الصلاة والسلام عبقزين تزنبروا نيرهم حجي نعم تقتلوا نيرهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده نبي زبهل يلا ندم مالتي إذن أقدمت كل تشرع زمسوه رسولات كان أمن لألن حق مخانوه مالتي الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه إذن أسماتهم زفلتنا يمدماني باسماتهم قيرنا كان أمن لهم إذن أخليت مالتي مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام زمحموش لذي آتهم حجي تتقسهم هم القرآن قالوا أطفون أنبياء تتقسهم بسلمهم بس مالتي اتهم بس ماتهم زتتقسوا بس ماتهم كن أمن اللوم ألا مالتي وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل زمحموش لذي آتهم أولو العزم من الرسل نبلوم مالتي وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سوره الاحزاب اب سوره الاحزاب تتق سوما لو اكلت بوتا خمانيلو الله في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم سوره الاحزاب الايه السابعه ابصره الاحزاب قصري شوعتها ايا مالتي ورب سبحانه وتعالى انتايلوا واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم قال اتولي ازيدذي از توحيد از كتب صحوا مو خانكمنا بهزبكم مصبكم ازعتم رسلات ازعتم قال ات يوم ولي اذا امانه از انا يا شباب توحيد توحيد ناب هزبهم كبصحو مخانو ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نزال توعيد زياء خبلوا دماني كنديش قر يوم الأنبياء أشد الناس ابتلاءنا الأنبياء ثم بزيادة ابتلاء زحلفوا فتنة زحلفوا أنبياء انتأي ومس هزبهم زباء صمني رماتي توعيد عزو خبلوا ثم لا زبالوا نتالقبرون ليرم يصرفون بس انا اسوم معرون كقتلهم يدلني رم مالت مزه كل جن انبياء صبر غيرهم نز توحيده زي يصحون يرم بس لذلك بسماتهم ستتقسو بس كلهم كن امن لهم علينا نوحي عليه الصلاه والسلام ابزاء ابشمم تتقسو بشمم تتقسو ومين كان قبل كل قران صلى الله عليه وسلم عليه بشمم تتقسم الله ومالتي وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم زئتهم كلهم بشمهم تتقسم وفي سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى الآية الثالث عشر رب سبحانه وتعالى بسورة الشورى آية قسرية عسر السلسة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اتين نبي الله نوح ذات تلابه يو دين توحيد السون قد حزوح انتصلكم اللو رب سبحانه وتعالى سلازي كلهم انبياء ابتا توحيد حدي السلاق دا ابتموط ام ابتتات الفلالي. لكن ابتا توحيد الساعة حنتي امالتي فبقا نبي الله نوح رب سبحانه وتعالى وصيّاه بوعي حذره بوعي زى زى زيانا يتوحيد زيان خبز حامالتي والذي أوحينا إليك كم أولنا بخام الاخت زوردنا يو يا محمد صلى الله عليه وسلم ازو ون وقيركم كدو يبلنا لنعنا مالتي وما وصينا به إبراهيم كم أن نبي الله إبراهيم وصيّاه بنايه حذره بنايه حد رازة توحيد حز نهزب خادماني توحيدات حزهم توحيد زرقه دعوة قبر إلوم وموسى خمون موسى عليه الصلاة والسلام نب توحيدهم طويعهم. لكن فرعون وتمهزبوا عناد ما سبزو حمالتي في النهاية رب سبحانه وتعالى أتحلوا مالتي نموسى عليه الصلاة والسلام دم ما بتات توحيدهم ربي نجاوتي ومالتي وعيسى كمون عيسى عليه الصلاة والسلام معرقة لهم دلهم لنبي الله موسى كمون نبي الله نوح كمون نبي الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قتلوا تحاسيبوا لكن ثبات قرام ابتاتوحيد كنت سئلهم مالاتي بدعر توحيد كنتاي مالاتي أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه زي الدين زي كتأبلوهم كله بمولو دحر التوحيد صلاة اللو مالتي الى اخر الشراع كلهم انبياء تعزيزهم لكن قدم صلاة توحيد سلزي رب سبحانه وتعالى فحفح يتبالو قطبالو بحنت من قد ناتيت مر حسان ما توحيد الومنتهم انبياء ازيعتهم بقاحا مشتئول العزم من الرسل بشمهم تتقسهم ان امنوا لنا بسماتهم مالتي هل اوتوند بس ما تم تتغسلوا وزي ممكن امني جبا بشموم بشم مالتي واما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به اجمالا طيب رسولات بزحاتهم فبقى قال لي اي تتغسل لكن رب سبحانه وتعالى لي قنا يوم كبله كن امنله مالنا رب لي قومي ولا شموم اين فلطو مالتي قال الله تعالى: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك سوره غافر الايه 78 اب سوره غافر الايه 77 تنتهي لرب سبحانه وتعالى نزوم لؤخات دمها زنبركان ليقناي منخمه وعقل يقناق المقاسن برسلات وليقناي بقى منهم من قصصنا من قصصنا عليك كبعاتهم زانتناتهم قصة زنقرناك يك... زنقرنا اللو فبقى قصص الأنبياء قرآن تتقي سمالتي وقرآن دماني ابسلست يخفل تي ناتو أرستات ندحريني قرآن قدامي توعيد بتوعيد الزرب بدحرزين تاي قصص ناكد مينازو نبوم أنبياء مسزبون وخاتمز خحدون كلهم ربي تقصم مالتي كنبع الفرعون وهامان وقارون إلى آخر كمون انتا يتاكس سبحانه وتعالى مالتي سهل سيتي أبزو قرآن لزي سهل سير أسل مالتي أحكام الحلال والحرام سنزي قرآن زي سلسة زي آتنا رسات أمالي يركب أولاً ما تتبعي لنا يا شباب؟ توحيد كيف تتبعني؟ قصص حكاً أني أزوهن زانتان أي أنبياء كمؤون نايتهم هزبتاتهم كمؤون سالسة إنتهى مالتيو؟ أحكام أحكام مالتي حلال والحرامون تتقسون له القرآن مالتي فبقى سبحانه وتعالى نقال يوم تقسنا لك نقال يوم لك لكن تم ليت تغسو كم تلا أخوخن أمن لما لنها ولا أنت زيفلتنا يمشموا طيب إذي أتخلت مالتي سالس ايتي تصديق ما صح عنهم من أخبارهم اتي ورنا تم القرآن والسنة جميلتهم أمن لنها مالتي مثلا قصنا نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام رب تقيسوه كان نوح عليه الصلاه والسلام نافذ بثلاف واد سواع ويغوث ويعوق وايش ونسره نزوم اولياء الصالحين دا وليقزوه من رملات بالله فبقى اول شرك بالظاهر رب سبحانه وتعالى ان نبي الله نوح ليخوا مالتينا بتوحيد نخطوع كابشرك راح أقول نخبل إذن كنا أمن لنا ناي عيسى عليه الصلاة والسلام ناي داود وسليمان ناي كلهم أنبياء بحفشو تتقس أخبار أب كتاب والسنة كنا أمن لوا يقب زيادة سالسيتي مالتي الرابع ترابعي تخ انتها عند حرلنا مالتي العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم بتي شرعي زتلا أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ سرح بتكبار كنوحوله أزون حد خابت إمنتنا رسولاتي مالتي. فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نأمننا نبل توحينا بتي زمطه شرعي نايت توحيد نايت سنة نأمننا لنا كاب شركي ماني كنرحط إيقباء مالتي المرسل إلى جميع الناس لكن فليت تقابران أي رسول صلى الله عليه وسلم نخل لهم هزبيهم تلا أخو. بقى يهودي ونصراني زخوني وزم كفار مالتي بدح الرسول صلى الله عليه وسلم ملأخهم الدين الإسلام من زي أتو عزري يبن لهم من صبح نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم نبكل لهم هزبي صلى مالتي نا كل هزبي تلائخهم قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتعينوا بزعب الرسول صلى الله عليه وسلم كتكس ان كل ما التي فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء الآية خمس وسته. ابزا ازيانتهي بلالو رب سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمن وربك واو ذا القسم رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحله مالو امنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابتي نزاع وي مسحاب زر تساحبهم ناب خامس يوم اندحر زيت فراريدهم والله زي امنو فبقا زخوانا مسلم مسحابا قات امو انتدأ ناب على فهم السلف زي مل سخوينو ازي برسول صلى الله عليه وسلم اي اغنيات شرط الايمان رب سبحانه وتعالى انت دا تسحبهم ما بقىكم يوصلو ازد ماني بهوتهم كله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماصيهم الصحابه حتواميره بينما تم منافق لا, من لا ابن النيرو يهودي نصراني دحكوينه لا ابن النيرو توم ايماننا وبرهم صحابه كن طوالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيوم يا حات نيرم ازيتي مالتي طيب بنحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه تو نامن ثاني منلس من تحت صاحبنا مالتي يا شباب صلى الله عليه وسلم احسن أحسنت أخي محمد بارك الله فيك الكتاب والسنه على فهم السلف ونقران بما الرسول صلى الله عليه وسلم شرحه السنه شارحه للقران أغلب الآيات مجمل فلتبين لهم ما نزل إليهم كمتال رب سبحانه وتعالى جواله من تقد قلت سألهم من القرآن فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن قلت سأمهم بحديث طيب كل سلامة ما بزوغة تزين دحر تساحبه أنا قرآن حديث نفوت يزبل. بقرآن بحديث يزمن راحب لك مالتي لكن انت يقول له مالتي فهم السلف فهم السلف يا شباب فهم الصحابه قالوا له انت ذا بحنقول يفهم له القران انت ذا بحنقول يفهم زيت يتصقم مالته كتب ما. فبقى ان القران كم صحابه غير مز فهموه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرون المفضله الثلاثه فبقى فهم الصحابه فهم السلف كلهم اللهم بده رزقني ناب خاتم اليسوم وخل لا شرط خلي اتمالتي ثم لا يجد في انفسهم حرجا اي ضيقا اغل كصبوب يبلمون بتزفرت كايوم كفرتله كامنون اللهم امني لوم ما هو بالول الله تبا نكفرق لهم قل لا زياتهم با امنون باتي ذهبك هايوم قبلوا لهم عقلهم كستعببوا يبون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سالي سيطقوا تسليما كستسلموا لهم شموا أول مقدم نابخاكم الله سلوا المؤمنين تقينهم كالأي نقر باتي زفرت كايوم يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتي زفرت كايوم دمه كقبلوا اللهم كأمنوا للهم أبلبهم انتخاتوا بلو عقلهم كتس أبو بو يبلهم بلبهم كأمنوا للهم باتي فردزهاب كايوم موقع لهم كستسلموا لهم ازياء تحكي لهم أمينهم كستسلموا لهم ابتك باركو علوا مالتي سلازيتي من بالرسول فبقى يا شباب كل ما مشايخ السلفيين ولله الحمد زيادة قال يصوموا الناس يا دا يردعنا برسولات كله نؤمنينا ما له لا يكون زين اربعه زيات كنما لا علو يا شباب قدامي تي مالتي بحصر زباله اتي زت كله حق مهانو كنامنالنا اتغالي تغني اتوهم باسماتهم زي فلتنا يوم بشمهم كن أمن ألنا اتوهم اسماتهم زي نفلتهم قن ربي زي لأخوهم ألوو زي فلتنا يوم لنا دماء بحفشو خن أمن اللوم ألنا سالس اي ناي انبياء ورطات كلو اب قرآن زلو أخبار اب سنة زلو أخبار كن أمن ألنا مالتي رابعي تدماني بتي شرعنا يا رسول صلى الله عليه وسلم حزم وزمس توحيد وزم والسنة بو أمين ناقن كتلي قبها بقى زين أربعت زيئة كنما لأني قبها انت بحق برسولات أمين ناقن نبها المالة شاء الله ربي ثباتها بالنا على التوحيد وعلى سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الله يرزقنا فهم السلف وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربي نخل لهنا خاتمنا أبتوحيد أبسنا يصبكو نابلكو أبزر بيعسو أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته